ل الرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ول النساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر الفسمت القربا واليتامى والمساكين فرزقهم منه وقولوا لهم وقولوا لهم قولا معروفا وليسش الذين لو تركوا من قلبهم ذرية منضعافا قافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سبيدا إن الذين يأكلون أموال اليتاما ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيسلون سعيرا يوصيتم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنفين فإن كن نساء فوقفنتين فلهن ثنفا ما ترك وإن كانت واحدة فلهمص ولي أبويه بكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وبرفه أباه فلأمه السدس، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصيته يصيبها أودي أبا وأبناؤكم لا تدعون أيهم أقرض لكم نفع فريقتم من الله إن الله كان علي من حكيم